قرآن يخترق الحصار جلس عتبة بن ربيع واجما أذهله القرآن عما حوله حتى أفاق على نداء أصحابه ما وراءك يا أبا الوليد قال ورأي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة فوالله لا يكون أن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأي، فاصنعوا ما بدا لكم تأثر عتبه، لكن طاغوتا آخر لا تجدي معه كل لغات الإقناع فقلبه مغموس بالحسد ها هو أحد دهات ثقيف يدعى المغيرة بن شعبة ينحدر من بساتين الطائف وجبالها على دابته ببطء نحو مكة يطوف بالبيت ثم يتوجه نحو صديقه أبي جهل فيسلكان أحد الأزقة فيشاهد المغيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة حين توقف عليه السلام يخاطب أبا جهل بكل رفق يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله فرد الطاغوت بصلف يا محمد هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت فنحن نشهد أن قد بلغت فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا لاتبعتك سكت صلى الله عليه وسلم ثم انصرف عندها التفت أبو جهل إلى المغيرة وقال ساخرا والله إني لأعلم أن ما يقول حق لكن بني قصي قالوا فينا الحجابة فينا الندوة فينا اللواء فينا السقاية فقلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل اكتشف المغيرة في ذلك الزقاق أعماق أبي جهل السوداء فعجب لهول الحسد الذي يحرق قلبه وعجب لقوم يتسللون نحو بيته صلى الله عليه وسلم في المساء يطرقون بابه يضعون أماناتهم عنده كلما أرادوا سفرا فهو أوثق عندهم من آبائهم وأمهاتهم وفي النهار ينكلون بأصحابه ويتهمونه بتهم لا تنتهي ها هو الطبيب اليماني ظماد بن ثعلبة يصل إلى مكة فيسمع سفهاء الناس يقولون إن محمداً مجنون فيرق قلبه الطيب ويقول في نفسه آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي بحث ضماد حتى وجده ولما وقف بين يديه عرض مساعدته قائلا يا محمد إني أرقي من هذه الرياح وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيِ مَن يَشَاءُ فَهَلُمَّ عِنْدَهَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله عندها شعر ضماد أنه هو المريض وأن تلك الكلمات قد شفت فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلما يدك أبايعك على الإسلام فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال له وعلى قومك، فقال: وعلى قومي أشرق ضماد على بلاده كأبي ذر كالنجاشي لكن آخرين يأتون ينصتون يؤمنون. لكن الخوف يمنعهم من البوح بمشاعرهم وإيمانهم إلا على ضفاف الموت كهذا الشاب الصغير المقبل من يثرب